وأسر النجو الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون فالربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتلاه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية نهلكناها أَفَهُمْ يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم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 لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قومنا خليل فلما أحسوا بأسنا إذا هم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 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لوردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذح بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل من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 إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهو بأمره يعملون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 وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لعلهم يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سقفا محفوظا وَهُمْ على آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وما جعلنا لبشر من قبلك الخد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وَإِذَا دَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُؤًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُلِيكُمُوا آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ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 بل ما اتعنا هؤلاء وإباءهم حتى طال عليهم العمر أ يرون أن نات الأرض ننقصها من طرافها أفهموا الغالبون قل إنما أُذرك بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ينذرون ولا ان مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولا يا ويلنا ليقولا يا ويلنا ان كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خرغل نتينا بها أتينا بها وكفى بنا حاسبين بينا موسى وهارون الفرقان ضياء وضياء أو وذكر للمتقين. الذين يخشون ربه بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك ننزلناه أفأنتم له ممكنون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أمنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطره وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا لا كبيرا لهم لعلهم إلي يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين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 فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا, فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون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 وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح تَجْرِي تجري بأمره إلى الَّتِي التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين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 فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وَإِنَّ له كاتبون وحرام على قرية اهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يا جوج, وما جوج وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَاصِلُونَ وَقَدْ تَرَبَّى الوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَتْ نَضَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ يَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا إِنَّ قوم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم ما لها والدون لو كانها اولئكا هتم ما وردوها وكل فيها خالدون لهم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 وعدا علينا ان كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن, ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا بلاغا لقوم عابدين وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالمين قُلْ إِنَّمَا يوحى بِرَبِّي الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ فَإِن تولوا فقلا ذاتكم على سواء وإن أدري أقريبنا بعيد ما تعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع لا حين والرب يحكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله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 لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياه الدنيا والآخرة خير وابقى ان هذا لفي الصحف نولا صحف ابراهيم وموسى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 ولا تعبدون ما أعبد لكم دينكم وليدين. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق. من شر ما خلق ومن شر باسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقن ومن شر حاسد إذا حسد قل عوذ برب الناس ملك الناس إله الناس